يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد يقول الحق سبحانه وتعالى في سوره الانعام لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عميت عليها ذلك نصرف الايات وليقولوا درسته وليبينه الى اخره ابو نزول هذه الايه هو ان المعامدين والجاحدين الذين كانوا في عهد التشريع وهم موجودون منذ ذلك الزمان إلى الآن وما بعد الآن وإلى أن تقوم الساعة كانوا يعاندون الرسول صلى الله عليه وسلم ويحاربونه ومن جملة مقترحاتهم قالوا لن نومن لك حتى نرى الله جاء قالها اليهود لموسى وقالها أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له ليس فقرا في الأدلة ولكنه العناد والجحود والآن الملاحدة ما زالوا يطلبون الأدلة المادية على الله الشيوعيون والملاحدة والعلمانيون ما زابوا يدندنون ويضربون على هذا الوتر ونحن نقول لهم الإنسان إدراكاته محدودة بصره محدود وعقله محدود وسمعه محدود وقدراته محدوده انت ما يمكن ان ترى كل شيء وان تسمع كل الاصوات وان تقدر على كل المقدورات وان تدرك بفكرك وعقلك كل المعقولات يمكن؟, ما يمكن فنقول لهم مثلا انتم تتحدثون عن الذره عن النترون والبترون هل رأيتموك؟ بل هل اخترعتم من هذه الآلات التي تضخم الأشياء عدات المرات بل ملايين المرات أهل اخترعتموها لإدراك جزيئات الذره أنتم تتحدثون عن الكهرباء أهل عرفتموها؟ بشهادتهم هم تتحدثون عن الجاذبية أهل كيف سموها وأدرك سموها والله لا عقولكم هذه هل أدركت العقول العقل هل ادرك نفسه وهل عرف ذاته تتحدثون عن الروح وما زانت الروح من أمر ربي ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي عرفتم الروح اذا الانسان الذي يعجز عن ادراك نفسه وادراك هذه المخلوقات فكيف يدرك الخالق وهل الصانع وهل صنعت على صانعها هذا الجهاز يعرف صانعك هذا الكرسي الذي هو من خشب هل يدركوا صانعا؟ كيف أنتم في بالصانع؟ وأنتم ما عرفتم حتى المصنوعات هذه حتى انفسكم أنتم عاجلون عن انفسكم الإنسان عاجل أن يدرك بصيرته ثم في الإنسان أشياء يرون آثارها ويؤمنون بها وبوجودها وما ادركوها يؤمنون بالحب ما هو الحب يؤمنون بالغضب ما هو الغضب يؤمنون بالعجب ما هو العجب الرؤيا المنامية هل عرفوا حقائقها ما أدركوها هل عرفتم الملائكة هل أدركتم الجن ثم أشياء وأشياء لا حصل لها لا حصل العقل البشري يقف حائرتنا فكيف يدركه الخالق اذا هذه الاشياء التي تؤمنون بها وتجذبون قطعيا بوجودها لان رايسنا فارهه فكيف هذا العالم العظيم هذا الكون الفسيح هذه السماء بنجومها واقمارها وشموسها هذا العالم العلوي الذي يحار العقل دونه هذه الكره الارضيه بما فيها من بحار بما فيها من جبال وانهار بما فيها من حيوانات وليل ونهار بما فيها من امطار بما فيها من, حي... من كائنات حيه بما فيها بما فيها مما لا حصر له ولا حد الا تدل على الدقيق الخبير تعلموا نقول لهم تعلموا من ذلك الأعراب القح راعي الابل لما سئل عن الله كان يدعو الله ويتضرع الى الله فقيل له فحيانا من اين عرفت الله قال بالدليل والقاده الذي حارد له الفلاسفه الفلاسفه الذين مرت حياتهم كلها بالمسلرات وفي حتى ذكر نفسه في عظيم جاء اخيرا وادرك الله بيش بدليل الاعرابي هذا. هذا الاعرابي ما تخرج من من جامعة ما درس في مدرسة قيل له بما عرفت ربك وهو يدعوه ويتضرع اليه قال البعرة سدل على البعيد إذا مررت في طريق ما ووجدت بعرة أشخل هذه البعرة خلقت نفسها أو منذ كانت الكرة الأرضية وهذه البعرة هنا يمكن البعرة تدل على البعيد وأثر السير وإشبارت سطامك وأثر السير يدل على المسير قال انظروا البحار ذات أموال وسماء ذات ابراج ألا تدل على الرقيق الخبير يعني الصلعه تدل على الصالح وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد إذا مرد في طريق ما وهو في الطريق يعني في من الأرض وفي صحراء وجدت بيتا وجدت ميله وعليها بستان ما شاء الله واشجار وفواكه وخضار ما شاء الله اشيخ العقل منذ كتبونت الارض الكره الارضيه هذا هنا اشيخ قل هنا احد ساكن هذه الميله لاحد الناس واحد بناها لا بد من هذا ولا لا ربما واحد يقولنا هذه كونت نفسها او كانت قديمه منذ كان هذا الكون وهذه هنا يمكن تقبل مجموعه من الملاحده جاءوا لمناظره ابي حنيفه رحمه الله ورضي عنه فلما جاءوا الساعه التي حددوها مع الشيخ تأخر هو بساعه بعدها فقالوا هذا الحذر تأخر كثيرا وإذا به ياتي كيف هذا يا شيخ ما هي الذي التي حددناها قال والله أنا كنت خلف دجلة دجلة هاني في العراق كنت خلف دجلة وما وجدته مركوبا كنت في مدينة البولانية ما وجدت وبقيت حائرا كيف كيف أفي بما وعد باللقاء هنا وإذا بي ارى مجموعه من الاخشاب تكونت الواحا ثم التامت بعضها في بعض وجاءت مصائر وتدركت لوحدها وتلاقت هذه الاخشاب حتى صنعت سفينه فركبتها واسعيها فاخبر المجنون الشيخ ما نقصر الشيخ عليه قد يتعجبون كيف الشيخ فقد عقله ايه صار قبله ما شاء الله حضر في قال سبحان الله هذا الكون الفسيح وأخذ يشرح وأخذ يبين ويفسر هذا الكون ثم هذا الإنسان العجيب ثم ثم ثم ثم, ثم ألا تدل على النظيف الخبير فمهت الذي كفر وأضحم القوم واعترفوا وشهدوا أن لا إله الا الله وأن محمد رسول الله هكذا نرى الفلاسفة مثل الرازي وغيره الذين كرسوا حياتهم في البحث وفي النهاية طلبوا من الله أن يرد إليهم إيمان العجل اللهم إيمان العجل كيف إيمان العجل؟ حينما ترى الرياح الأوجاب تقول الله هم حينما ترى الامطار غزيرة تقول الله هم اللهم, اللهم كذب سبحان الله حينما ترى الزلزال تقول الحفظ الله الله أكبر علماء كبار بعض حياتهم في, في البحث وإذا في النهاية الله يجباناً على تحريس إنها الفترة إنها الفترة حينما يضغط عليها سنتقل لا إله اشتغل الله فإذا رجبوا في الفلق وهجر البحر دعوا الله مخلصين لبالدين ما فيه لا هبان ولا لات ولا عزة ولا سيدي فلان ولا سيدي علام فعاص قدر كل شيء القوة لله الوحيد والطهار إذن رب العزة يقول هنا لا تدركه الأبصار لا تدركه وهو يدرك الأبصار والأبصار جمعوا بصيرة والبصيرة هو حينما يتنور العقل ويعرف ياتي للعقل نور فيرى ربه وخالقه يرى عظمته يرى قدرته يرى وحدانيته يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار ابصارنا يدركه نحن ندرك ابصارنا ندرك بصائرنا والله ما ندرك ولا البصائر ولا الابصار حتى اسمعنا كيف نسمع والله ما ندري كيف نرى والله ما ندرى كيف نشو والله ما ندري هذا اللسان كيف ويه كيف يتلوق الأشياء والله ما ندري كيف هذا الصوت هذا الصوت الذي ينتق بكلام الله الصوت كيف ما وحتى كلام الله ما ندري لا الذي ينطق بكلام الله ولا كلام الله ما ندري لا هذا ولا هذا ومن الذي أنطقناه يوم نعرف السمع يوم نعرف الشم يوم نعرف البصر يوم ندري عن الصوت نصنع هذا كله لكننا ما ندري هذا السر البطاني تحت سطار الغيب نقول عنده الله اعلم لا تدركه الابصار المعتزله او بعض الطوائف الضاله استدلت بهذه الايه على ان الله لا يرى في الاخره وظنوا ان نفي الادراك يلزم منه نفي الرؤيه وهذا غلط الرؤيه شيء والادراك شيء الادراك اخص من الرؤيه نحن نرى الشمس الان نراها ندرك حقيقتها من هذا الذي يدرك حقيقه الشمس هو يعرف عناصر العناصر التي تكونت منها الشمس ندرك نراها ولنزل، فكذلك الحق سبحانه وتعالى لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل نرى ربنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم نرى ربنا يوم القيامة فقال عليه الصلاة والسلام أهل تضارون في رؤية الشمس؟ أهل تدامون في رؤية القمر؟ كذلك قالوا له قال كذلك ترون ربكم يعني حينما ترى القمر هل يلحقكم ضرر بسبب الزحمه تتزاحمون اذا كان واحد يمر في الطريق نتزاحم لكي نرى فلانا كذلك لا ربما يلحق بعضنا ضرر بعض القريب يرى والبعيد ما يرى لكن القمر هل يتدار الرؤية بعضهم يرى والبعض لا اللي قريب من منطقه الفلانية يرى واللي بعيد لا لا جميع من في القرآن أرضي القمر, القمر. كذلك من كل في زعتر القيامة أو من هو في الجنة إلا وير رب العزه سبحانه هل تدارون أو تضامون يلحقكم ضيم هذا قريب ولا بعيد قالوا لا قالوا كذلك ولكن تشبيه هنا بالرؤية لا بالمرئيه لأن المرء لو حير أما الله لا حد له فلا تدركه الابصار لا تدرك كنها وحقائقها لكن تراها ولذلك فسر صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه للذين احسنوا الحسنى وزياده الحسنى الحسنى هي الجنه لمن هي للذين احسنوا كيف احسنوا احسنوا علاقتهم بالله واحسنوا علاقتهم مع انفسهم وعلاقتهم بالناس أحسنوا عقائدهم وأحسنوا أقوالهم وأحسنوا أعمالهم أحسنوا الدنيا ودين أدركوا مرتبة الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك ترى للذين أحسنوا أشيء الجزاء؟ الحسن ثم قال جن. وزيادة فالسرعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيش؟ النظر قال صلح. النظر إلى وجه الله الكريم اللهم لا يا رب ورد بالحديث لأن الله قال لهم ما يشاءون فيها من جنة لهم ما يشاءون فيها مما لا عين الرأس ولا أذن سبعت ولا خطر على قلب الله لهم ما يشاءون من مركبات من ملبوسات من منتحات من مسكونات من كل ما يتلذب فيه من كل الشهوات لهم ما يشاءون فيها ثم يقول ولدينا مزيد ما هو المزيد؟ النظر الى وجه الله الكريم ورد في الحديث في حديث صحيحين أن حينما يستقر اهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار يستقر اهل الجنة في الجنة ويتلعبون بالجنة وإذا برب العزة يقول يا اهل الجنة هل ازيدكم؟ سبحان الله كرمتنا شرفتنا عليت قبرنا يا ما شاء الله كيف ما هو زيد كيف نطلب شيء اخر ثم سبحانه وتعالى يكشف الحجاب فيرون رب الحزة فتغنوا والله الجنة ونعيمها أمام النظر إلى وجه الله ما في ألم وأعز وأغلى وأعلى من النظر إلى وجه الله ويقول سبحانه في أهل النار إنهم عن ربهم يومئذ لمحذوبون هذا عقاب لهم إذا معنى ان اهل الجنه يحجبون لا يحجبون انهم يرون ربهم لكن هذا بالنسبه الى الاخره اما في الدنيا فقلنا لا تدركه الابصار لان ابصارنا محدوده نرى في الدنيا لا يمكن ان نرى في الدنيا عقلا ممكن لكن من حيث الواقع ومن حيث التركيب الانساني لا قوه له لا قوة لبصره حتى يدرك رب ما عنده قوه قوته محدوده هنا لكن هناك ايش هناك قوه اخرى ما يفنى لا قوة سمع خالد وهكذا خضره خالده هذه القدرة وهذه الإمكانية كلها ممكن للإنسان ببصره يرى ربهم سبحان وتعالى لكن في الدنيا لا ولو كان ممكن ولو كان غير ممكن في الدنيا لما طلب الرؤيا موسى عليه الصلاة والسلام أشكان لما سمع كلام الله أفرك تلك اللذة العظيمة في سماعه لكلام الله فقال هذه اللذة اذا كانت في كلام الله نعم مثلها اللذة فقال إذا كانت هذه اللذة اللذة في سماع كلام الله كيف يكون النظر إلى الله معان الله فطلبنا للرب أريني أريني أنظر إليك قال لن تراني ولكن هذه لن ما الى لن الزمخشري الزمخشري قل لن هنا للتأبيد لن تراني أبدا لا هنا ولا هنا نقول للزمخشري لا لن موضوع للنفي فقط اما النفي الابدي لا ليش لان الله يقول لليهود لما ها لما يعني تحداهم الله سبحانه وتعالى في طلب الموت قال ولن قالوا ليتمنوه ابدا قالوا اذا كنتم تحبون الله قالوا انهم يحبون الله قال اذا كنتم تحبون الله تمنوا الموت لان الحبيب يحب لقاء حبيبه والمؤمن لا يمكن ان يرى الله وان يلقى الله الا بعد الموت كذلك تمنوا الموت قال الله ولن يتمنوه ابدا لن يتمنوه ابدا ومع ذلك رب العزه قال في الايه الاخرى يوم القيامة حينما يعطى كتابه بشماله يقول يا ليس ها كانت القاضية إذا الناس هنا لن, لن يسمنوا يعني في الدنيا أما في الآخرة من أولاً لا أتمنى للتأمين ما هي للتأمين. لن تأمين موضوع على النفس فقط لن يتمناه ابدا في الدنيا بدليلهم في الآخرة قال الله الكافر كل الكافر حينما اصدت كتابه بشمال يقول يا ليساني لنبوثة كتابية ولم ادري ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية يعني الموت سمناه ولا لا اذا هذا, هذا في ربط عليكم اذا اخواني انا لا لا يعني الله عز وجل قال لموسى لن تراني يعني في الدنيا اما الاخره يراه لنا يراه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله القوة البصرية ما شاء الله أعطاه قوة بصريه حتى لو كان في الصلاة ويرى من خلفه إذا كان في الصلاة الله أكبر يرى كل صفوف حتى إذا تم نبشها وشبحتها كذا وحكتها كذا وعرضت يرى صلى الله عليه وسلم <تصفيق> هذه الاعجاز اعطاه الله عز وجل هذه القوه البصريه التي اعطاه في الدنيا وما ذلك ما استطاع ان يرى الله يعني فوق سبع سموات ليله الحشرات والنهار لما سئل صلى الله عليه وسلم هل رايت ربك قال نور ان نور النور حجر بيني وبين ربي ربي كلمني وسمعت كلامه لكن ما ارى ما عندي قوه بصريه ارى الله ليش حجب دون رؤيته ايش؟ النور، في روايه اخرى قال بترجمه مسلم ان الله لا ينام ولا ينطغي لو اننا يرفع القصه ويقضى يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار ويرفع اليه عمل النهار قبل عمل حتى تطلع الشمس من المغرب ثم يقول حجابه النور او النار نار حجاب بين الله وبين مخلوقاته كم كثافه النار الله يعلم لو لو ازاح هذه النار او هذا النور لا احرقك سبحات وجهي من جهه له فسر وخلقه كل الكون يفنى ويذوب مثل الزبد امام قوه النار القويه خصائص لكل شيء من لطف الله ان جعل الحجاب هذه النار او هذا النور حجاب بينه وبين مخلوقاته بينه وبين الكون لطفا منه سبحانه اذا كان كيف أرى نطف حجب حجب رؤيه وجوه يومئذ الناظره الى الى ربنا الناظره اما تقول المعتزله الناظره اي منتظره او ناظره الى منتدى نعمه الله او يقولون كل هذه ضلال وسيم وكل هذا رد لهذه النصوص المتكاثره وهم يقولون اذا قلنا ان الله يرى نكون قد شبهنا الله سبحانه وتعالى مخلوقاته والله لاجله مخلوقاته نقول لا هذا في معاكسه ضد رسول الله وضد الله عز وجل كيف تفهمون لا الله يرى في الآخرة بلا كيف كيف يرى؟ الله يعلم نعم لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار ثم رفعه وهو اللاطيف الخبير عندنا هنا اثنان يقابلان اثنين لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الى الهن الخبير راجع الهن اللطيف لأنه لا يرى لأنه لطيف الخبير يدرك الأبصار لأنه خبير كيف لطيف الله لطيف في ذاته ولطيف في فعله ولطيف في علمه ولطيف في تشريعاته واحكامه كيف لطيف في ذاته لا يرى لانه تغلغل سبحانه في بحر غيث وجوده شخص الابصار عن ادراك كل ايه وحقيقته تغمغل الغيب ثم بعد ذلك هو الظاهر باياته الدال على ربوبيته ووحدانيته وعظمته هو هو الأول والآخر والظاهر فادله وجوده رغم تغلغله في بحر وحدانيته أو في بحر وجوده هو صار بآياته الكونية صار كأنه يرى عيانه هو الاول احاط بالزمان والمكان كما قلنا مرات ومرات هو الاول في الزمان والاخر احاط بالزمان ما قبله شيء ولا بعده شيء الاول والاخر والظاهر هو العالي على كل شيء وكل شيء يدل عليه والباطل هو اقرب من كل شيء ويدرك حقائق الأشياء اذا كما قلنا لطيف بذاته ولطيف في افعاله الله لطيف بذاته يحسن إليه يعطيه يرقب به يحن عليه يحفره يرعاه رغم جحودهم رغم إن كارث في وجوده عن تعملها اراد محرمه وهو يحفظه ويرعاه ويرزقه ويحميه فهو لطيف ذئبه لطيف في افعاله ولطيف في علمه سبحانه وسبحانه يقول الله يا بني عن عبد الصالح لقمان يقول لابنه لبنيه يا بني انا عندكم اثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير شريف النمله السوداء على الصخره الصماء في الليلة الظلام يرى ويسمع جديداً ويحلم أحواله فهو لطيف في علمه محيط في كل آنه لطيف ثم هو لطيف في أحكامه وتشريعاته اقرأوا قوله تعالى وذكرنا ما يسلف في بيوتكن خفافيش سيد النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا ما يسلف في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله ك لطيف الخبير فهو يش سبحانه وتعالى لعباده ما يطيقونه ويرفع الحرج عنهم فهو لطيف لعباده لا إذا لطيف في ذاته لطيف في افعاله لطيف في علمه لطيف في احكامه وشريعه خبير يعلم ظواهر الاشياء وبواطنها واعقاصها خبير فيدركه الابصار وهو يدرك الابصار امر لطيف ثم يقول سبحانه قد جاءت بصائر من ربكم يعني أنتم ستطلبون الرؤيه والله قد كفاكم هذه الرؤيه بماذا يا رب؟ قال جعل لكم بصائر من ربكم أشياء مبصرة لربكم وهذه البصائر من ممن يرعاكم ويربيكم ويعتني بصراتكم ومن جملة فيكم أنه يربي أرواحكم وعقائدكم وأبصاركم وبصائركم بهذه الأدلة المبصرة التي تجعل الإنسان يبصر وحدانية الله فهي من دلائل الايمان مفاتيح للقلب كي الله. فسمها بصائر كما أنه سبحانه سمى النهار مبصرة والنهار مبصرة كيف النهار مبصرة؟ من قبل كان المفسرون يقولون هذا من الاسناد المجازي الإسناد العقلي المجازي مجاز مجاز الإسناد النهار مبصرا أي مبصرا فيه وهذا غلط فاحش وذاك مظلمه من العلم والا لعلم الان عن الآ... الآ... الآ... الآ... الآ... الآ... المكتشفات العلميه آه؟ القرانيه من ادله الاعجاز اعجاز القران لان الانسان سبحان الله انسى اذا كنت في دهليز ما في ولا فتحه من نور ترى ف... ما رايكم ترى ف... في دهليز كيف يمكن ان ترى اذا جاء نور من النور ولو من بعيد ولو شمع، ترى ولا لا كيف رايت ذلك النور انعكس في بصرك فرفق ما فما الذي جعلك تنظر ذلك النور انعكاس النور في بصرك جعلك تبصر فالنهار وش مبصر ولا مبصر فيه مش مبصر هو المبصر لأن النهار فيه ضوء وهذا الضوء الذي جعلنا نبصر كذا هذه الأدلة القرآنية هذه الآيات الكونيه هي التي نورت البصيره حتى صارت مبصر وصر الله وصر يد الله تعمل صر عظمة الله صر قدرة الله صر وحدانية الله فاتح الديمانت أرمكي. أين كيف هذه المبصرات الله يقول في الايه الاخرى من هذه المبصرات يقول ان الله فالق الحب والنوى مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فأنا اترككم فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم يا اخي ما هذا هذا الكون العظيم يقلب رب العزه صفحاته ليش للفصائل لتبصر تبصر ماذا تبصر الله تعرض هذه تعرض فيها في كتاب الكون ويعرض فيه اياته دلائل الإيمان،, الايمان به ها تمر على الغافلين هذه الدلائل فلا يضرون ولا يفقهون وتمر هذه الايات على المطموسين فلا يفتحون بصائره لكن المتشوقون الى الايمان والمتطلعون إلى معرفة الله هؤلاء هذه الأدلة مبسلتهم تجعلهم يبصرون ويرون الله كيف. قال فالق الحب والنوى نحن نرى الحب الصلبه يفلقها الله فيخرج منها النبات النامي نبسة يخرج منها النبته الناميه حد متحجره يخرج منها نبته ناميه تستطيعها البشريه من يستطيع الله والنوى نرى كل يوم هذه ولكن هنا مقفلة ونرى النوى النوى التصمد تخرج منها ايش شجر صامد شجر صاعد ما الذي أخرجاه هذه الكميات من من الزرع الخامس من الزرع من أين خرجت من الحبات هذه الجذور وكل ما نراه في هذه الخامه كله كان داخل ايه الحمقى كيف ذلك الله يعلم واكثر منها شجره النخله من طرق التلف فكر داخل بكل بكلكلها بكل ما فيها كانت داخل النواه خالق الحق والنور هذه واحد هذه مبسرات لله هذه مبسرات هذه أنواعها هذه مفاتيح الإيمان ثم قال يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي كيف يخرج الحي من الميت الكون ما كان ما كان للكون وجود. ثم أوجد الله هذا الكون بعلويه وسفليه بما فيه الأرض ما كانت ثم كونها الخالق وجعل عليها كائنات حيه من أين أتت؟ قول من أين أتت؟ من الميت يخرج الحية من الميت ما كان ثم كان وأنتك من كائنة الحين أنت فيك ذرات تتحول ملايين بلايين البلايين من الذرات تتحول كل لحظة من كائن حي إلى كائن ميت من خلايا حية إلى خلايا ميتة ومن ميتة إلى احياء ومن ومن وهكذا حتى تنوت واذا مت تحت التراب تنقلب حياه أيضا ومن الحياة إلى الموت وهكذا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلك من صانع هذا ذلكم الله ذلكم المعبود الوحيد ما في المعبود سواه ما في من يطاع غيره ما في مشرع ما في واضح للاحكام والتشريعات ما في احد له الحق بأن يقول هذا حلال وهذا حرام الا هو ذلكم الله يعني كنا نحن نقرا في التفسير تفسير القدماء يقولون اخراج الحي من الميت والميت من الحي البيضه تخرج من الدجاجه والدجاجه تخرج من البيضه حكمه صحيح والانسان يخرج منه المني والمني يخرج منه الانسان والنفس تخرج من الحبه والشجرة والشجره تخرج من النواه والعرف وهذا محن صحيح ثم زادوا وقالوا المؤمن يلد الكافر مثل النوح عليه الصلاة والسلام المؤمن يلد الكافر والكافر يلد المؤمن والكافر ميز لنا الله يعلمه ميزا ومن هو الذي الضمان هو الحي هو المؤمن المؤمن هو الذي له الحياة نعم في مسجد جزاك الله خيرا نطلب منكم ان تساهموا في هذا المسجد لأن عليه ديون وما زال في طور الانجاز جزاك الله ان تشاركوا هذا المسجد يهمني لانه فيه أخي ابنيه ونحن نشارك في هذا البناء فجزاكم الله خيرا شاركوا معنا في هذا المسجد بما يسر الله ويعين حتى يتم يتم هذا المسجد ان شاء الله وعين ديوان بسبب هذا ما يجي بسبب الله على خيرن مستجد وجدوا أحد جدد أخوة في الباب عمّل قمة فيه هذا جدد أخوة جلّ الله خيرن هم الذين صلّ الله عليهم جلّك نعم هنا سؤال يقول أنا أعمل في مدرسة أو مع مدرسة وراتبي قليل جدا لكني استغل الفرصه في بيع الامتحانات للطلبه باسنان باهظه هل هذه النقود حرام هذا قص الحرام زائد على الحرام فيه غش للامه فيه تعاون على الاثم ورب العزه يقول تعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على النسبي ومتوال ويقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم من غشى المسلمين فليس من من غشنا يتبرأ من رسول الله من غشنا فليس منه حتى الطالب اذا هو نقل وحاول ان ينجح بهذه الوسائل لا لا يعني المدسه هذه يكون خدع عن الدقه وخدع نفسه يدر الحرام فهو ولكن أين نحن ما شاء الله إن لله وإنا اليه راجعون كل هذا يعني قسه وعفن نس قذر فما ها فما نتجر عنه كذلك إن لله وإنا اليه راجعون الفراخ والثاني المغصوب والثالث, والثالث المركوف ثم يتفن في ثلاثه احوال بيض ثم بعد ذلك نصلي عليه وصلاة الجنازة الجنازه ثم نحمله الى مثواه الاخير وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشيع الجنازه وينها ان تكون في صوت ماث صوت لا بذكر ولا بقراءه ولا ب ولا بموسيقى ولا بلغاء لا لا هي شيء من هذا كله. نعم تذكر الله في نفسك وأنت تفكر في مصيرك. أنت ماشي في الطريق لقرب الله. اقرأ القرآن فعندماشي. لكن رسول الله يقول يرفع الصوت لا لا إذا النساء ترطّن بذكر الله هو في الطريق مع الجنازة. كذا لنا عندما نصل إلى القار نذل الميت. بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذين يحشرون الميت وثم لما يرى على التراب ويدفن في التراب كان رسول صلى الله عليه وسلم يقول استغفروا لأخيركم ويسألوا له التثبيت بنا ولننسى. فايتبرعوا إلى الله أن يغفر لهذا الميت ويسلونه. آه، المغفرة من الله عزوجد. ثم يصرفون. ما في ثلاثة أيام ولا أربعة أيام ولا ثمان ثمانية أيام ولا في فيعشقبة ولا أربعين يوم ولا شيء من هذا. كلا لا لا. ما في ثلاثين ولا خمسين ولا ستين. لكن هذه العادات وهذه الأعراض التي ورثها الناس أمنا عن جد. يمكن ان يسخن الناس عنها ابدا ولو بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون هذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم في الموطا لابن مالك لو كانت موجوده في هذه الكتب لكن الناس ما يقرؤون واذا قرأوا ما يفهمون واذا فهموا ما يعملون صم بكم العمر الا رحيم الله وقليل الناجون الله وكمل لطريقك يا رب وتي سنه ثم يقول الاخ الكريم الرجل له اولاد وعنده اله تصوير فيخرج بهم الى البساتين يعني فاسح مي يعني فيخرج بهم البساتين ويصورهم ما شاء الله فما حكم الشرع في هذه الصور حكم الشرع في هذه الصور ان صاحبها ملعون على دين رسول الله صراحة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيحين يقول لعن الله المصورين لعن الله المصورين لعن الله المصورين ويقول عليه الصلاة والسلام يوتى بمصورين يوم القيامة فيقول الله لهم تعجيز وتلكيز أحيو ما خلقتم هذه الصور التي سورتموها أحيوها قال في الحديث الآخر فمن أظم ممن ذهب يخلقك خلقي فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة حبة شعيرة حبة حرس حط يخلقوها امريكا والحب الاطلسي كله عن فرسو الميز كله بيزون اولهم اخرهم انتهم و جنهم كله حتى الملائكة والله ما يستطيعون يخلقوا حميزها حبة زوالة صغيرة دقيقة والله ما يستطيعون افا من يخلقوا كمن لا يخلق هذا خلق الله فأرون لماذا خلق الذين من دونه من دونه من كان حتى جبريل وميكاي واسراميل ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم إلى هذا ثم سؤال آخر يقول أهل يجوز للمرأة أن تذهب إلى الكوافير؟ ما شاء الله. نعم يجوز للكافر أن تذهب إلى الكوافر. نعم. وتكفر مثل الكوافر. نعم. ومن تشبه بقوم فهو منه. ثم يقول الأص. رجل حارس في العمارة اوصيه بصلاة الجمعة فيرد علي بأن لديه مسؤولية عن هذه العمارة بما فيها المسعد في بعض الأحيان أو, المسعد أو المسعدين بما فيه المسعدان في بعض الأحيان يتعطلان ويسببان الخطر على السكان إن لم أكن في عين المكان قلتوا ماذا يفعلين أقول هذا هو مقول الإلهي إذا كان له عذر وهذا عذر حقيقي أعتبره عذرا فلا عذر صاحب العذر خلاص الروس عظم يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ولا صلاة لجار المسجد لف إلا من عذر فإذا كان هذا عذرا فليكن عذرا وصاحبه واضر بنفسه من غيره ثم يقول الاخ ما معنى قوله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا اذكر اسم ربك دوم على ذكر اسم ربك لا تقتل عن ذكر الله عز وجل اذكر الله بلسانك بفكرك وعقلك بقلبك بجوارحك اصرفها في طاعة مولاه، هذا هو ذكره لها ذكرها اياه, إياه ثم تبثل اليه ستنقفع لله عز وجل راقب الله عز وجل ما تنقفع مراقبتك له فليكن انسك به اتصل به ما تنقفع عنه ينبغي للقلب ان يشجد لله سيدا ما يربع الا بعد ان يربع بعد ان يربعه حتى يبقى كنت في تجارتك كنت في وظيفتك كنت في فلاحتك كنت في بيتك في تربيتك مع الله دائما نرى الايمان في نظرك في سمعك في شريطك في كتابك في سيارتك في, في, في كل شيء نرى الايمان حتى في بيتك في بنتك وولدك وزوجتك وحتى في جدران بيتك نرى الايمان انقطع لله انقطاعا كلها لا تعيش إلا مع الله وبالله ولله كن ربانيين إنك عبد لله كن ربانيين بما كنتم تعلبون الكتاب أو تعلمون الكتاب بقراء متواسرة وبما كنتم تطلقون كنوا ربانيين هذا معنى وتبثل إليه تبثل ثم يقول ما معنى الحديث إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة لأن هذه الرسولة اخبر ان ترفع الدرجات وتمحي السيئات كل خطوة إلى المسجد هذا لا فيقول عليه الصلاة والسلام فذلكم الرباط, فذلكم, الرباط فذلكم, الرباط فذلكم الرباط قل ما معنى فذلكم الرباط الرباط في المصطلح الشرعي هي مجموعة من المؤمنين كانوا من قبل يرابطون على الحدود على حدود البلاد الإسلامية الدولة الإسلامية عند حدود مع الأعداء فمرابطة الناس والحرس على الأرض الإسلامية والعقيدة الإسلامية والدولة الإسلامية المرابطة هناك والمقام هناك حراس على الحدود فيها فضل عظيم حس الحسنات تكسب ولو الى سق مساع. عباده ما تقدر بزمان يقول عليه الصلاة والسلام إن فاتتك المرابطة في هذه الظهور فهناك ما يمكن أن يعطيك مرتبة المرابطة أشياء هذه الأشياء اسباب الوضوء على المكاره يعني الفرد القارس وأنت تتساوض الوضوء الكامل ما فيه كما قلنا هذا اللي يغسل الايمن البرد وغيره هكذا الماء مثل القطر لا لا تصدر الوضوء الكامل التام والبرد القارس اصباغ الوضوء على كامل ثم نقل الاقدام الخطأ كثرة الخطا المساجد وخصوصا اذا بعثت النار كثرة الخطاء المساجد ما من خطوه الا وترفع درجه وتمحى سيئه وتكتب حسن حسنا ما من خطره أيوه. ثم يقول وانتظار الصلاة بعد الصلاة صليتم إخواني المغرب صلاه صلاة المغرب فجلستم تنتظرون إيش صلاة العشاء فأنتم في صلاة هذه الثلاثة قرس وعلى الله فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط, فذلكم الرباط. كي يؤكد هذا المعنى عليه الصلاة والسلام هذه تنزل منزلة إيش المرابطين الذين يربطون على الثغور يحرسون العقيده الاسلاميه الربط ما بقي طرحنا الثغور هكذا فدخل الزنا ودخل الرزق ودخل التبرج ودخل حرك الليحة ودخلت الجنترة ودخلت ايش؟ دخل الالحاد ودخلت تدمير الأخلاق ودخلت كسحة للإسلام وقتل هذا الإسلام والقضاء على هذا الدين ليش؟ لأن الصغور تركت هكذا عارية فدخل كل الشر وأصبحنا ايش؟ ما بقي لنا منه وهو الى الله سبحانه وتعالى لا اليك سبحان ربك رب العزه عما المرسلين والحمد المؤمن يجب أن يكون في أصناف البشرية المؤمن ينبغي أنك إذا وقع بصرك عليه ترى معالم الايمان تتجلى مظاهر الايمان في كلامه وفي بصره وفي سمعه وفي قدمه بل حتى وفي سيارته وفي بيته وبنته وزوجته وأولاده ووظيفته وحتى في كتابه وشريطه المؤمن يقتلي شريطة الآغان الكاس لا المؤمن له شريط إسلامي شريط إيماني شريط قرآني أما شريط غنائي شريط الكلوري شريط عشوائي؟ لا هذا شريط جاهلي شريط كفري يتنافق وسلوك المؤمن الكتاب المؤمن عنده كتاب إسلام ما عنده كتاب فلسفي كتاب الحادي كتاب يتحدث عن الجنس وعن الموضه وعن الجيش الفورا العاب الولاديه لا حتى بيت المسلم حين مسد ما صار تصاوير المغنيين والمغنيات وتصاوير اللاعبين واصحاب الفن لا اشتف مصحب صار كتبة تفسير ترى كتب الأحاديث ترى كتب الفقه الإسلامي ترى كتب قصر الفقه وهكذا المسلم إذا مشيت معه في الشارع ترى بصره على ماذا هل يقع على متبرئ؟ لا يطلق بصره هنا وهنا لا اذا معالم المؤمن بارزه واضحه عنده تميز في كل شيء من حياته حتى في هندامه حتى في مشيته وغض طرفه وحتى في جلساته وفي مذاكرته وفي كل شيء من حياته الحياه المسلم حياه ايمانيه حياه اسلاميه حياه قرانيه حياه المؤمن بيت المؤمن عباره عن بيت مؤسسه قرانيه اذا المسلم اذا كان هكذا هل يجالس اهل الفسق هل يجالس المستهترين؟ هل يجالس الخمار والمشعوذين هل يجلس مجالس العلمانيين هل ينخرط في برلمان لا يدين بدين لا هل تراه في شواطئ البحار غادي الرائحه لا هذا ليس من هل تراه في السينيم هل تراه في عرش في هالرسل الجنوى والتصاوير؟ لا هذا لا يتناسب الايمان هذا مدمر للإيمان هل المؤمن تراه في سوق العاشر؟ يتحاكك مع البنات والنساء والفتيات؟ كم امراه امرأة تدخل وتخرج ومن ورائها ماذا معالم وعلامات الفحش الفحول الرجول من ورائها القذفات قذفات المني من ورائها اكثر لا يخرجها كذا وشاهد شاهد من أهلها ترسل زوجتك الى هناك او تدخل معها لشراء القشاويش فتستحي ما شاء الله اذن هذه تتنافر الحال واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديثنا هذه. المسلم لا يجلس في المقهى الذي فيه الألعاب، الألعاب القمار، الدومينو، والكارتا والبيار، والشطرنج، وغير ذلك من العاب القمار. يجلس المسلم فيها. وواحد يبخ ما اليه من هنا وهذا من هناك ويخرج عليه بالنسامات بنسامات والعار رائحة رائحه الزعف لا المسلم يتحاشى وهذه المجالس اللعينه المسلم يجلس في محفل فيه غناء فيه اختلاط نساء ورجال لا لا أبدا. بل المسلم لا يجلس في مكان فيه فيلم، فيلم الخلاء والدعارة، فيه فيلم يدمر الإسلام ويترب الإسلام وأرتمي. لا. حتى المسلم لا يجلس ولا يدخل في معتمة. تحكم بغير ما. صلى الله. او يجلس في محاضره يلقيها علماني اذا لا. المؤمن مميزاته تراها وتعرفها من خلال تصرفاته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس وكان يحدث الناس وكان يرتب هذه المجالس المجالس الالهيه للدعوه الى الله ليسمعهم كلمه الله لينقذهم من أسر الشيطان ليجروا الى ان يكونوا من عباد الرحمن كان يجلس هذه المجالس ويسمعهم كلمه الله لكن احيانا كان يسمع منهم سخريه بهذا والاستهزاء بكتاب رب العالمين والتهكم على الاحكام الاسلاميه وعلى المؤمنين فكان عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل يمتثل هذه الايه واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديثهم قال العلماء كل مكان يعصى فيه الله يحرم على المؤمن أن يبقى بذلك ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله ولي بالآخر فلا يجلس على مائدة يدار على القمر لأن الله تنزل على أهل ذلك المجلس وأنت منهم. جالس فيه نساء ورجال مختلطات يحرم عليهم من قول عبد الله قال بل حتى مجالس النصارى والمجتمع النصراني والمجتمع اليهودي سواء في الكنائس او غيرها ما يجوز للمسلم ان يدخلها حتى السفر الى اوروبا والسكنه مع الاوروبيين حرمها العلماء بمقتضى احاديثهم ونحن نرى الاثار التي ترسبت على كل من هاجر وسموها ولد كل من ذهب الى اوروبا واقام هناك ماذا, ماذا كان مصير الابناء والجاليات الموجوده هناك انه مصير مخزن خرجوا من الاسلام ونفضوا ايديهم من تعالى ولم سبق لهم صبب الوضعين والله انهم يحرضون حتى البنات منذ الصغر، البنين والبنات، بل بواسطة الصحر وبواسطة وسائل اعلام من تلفائل ومن كل الوسائل يحرضون البنات ويحرضون النزاع من داخل يا فلان يا فلان او يا فلانه هاكده. إذا اذا كالذل يعكر عليك حياتك او يعني يتحكم ويتصرف في قريتك فهاتليكم عندنا الخدمات عندنا كذا عندنا كذا حتى يحرضوا عليك دينك وابنك وزوجتك واسرتك كلها ودمروا كل شيء ولم يفتحوا فاذرتنا مرض وسر وحكم تعابيد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بريء ممن اقام بين اضر حتى الذين روى هذا الحديث والله ما علم مثل ما رقيناه وعشناه وما زلناه حتى ان الكثير فخام تماما وانقطع عن اسرته بكلتلها وجاء للذين اسره اخرى انا اعرف ممن جاء باولاده وبناته وقطع ومزق اوراق اوروبا ورمى بها في البحر واذا بالبنت من داخل بيته تتصل بالمدرسه هناك ويدلونها على مركز هنا فيتصلون بها وتلف السياره نهار الجهاد وتقلها وتخرجها وهي الامر اوروبا بنت عمران كان من 12 شهر هرمت من قاعدة جيدة وكم وكم وكم لهذا نظر بقصة يا رسول الله أنا مريد ممن أقام من ويحن فيه أعطونا الفلوس وأعطونا الدينار والدرهم وأخذوا ماذا؟ أخذوا فللات وفللات حكمال أخذوا حتائجنا أخذوا ديننا، أخذوا أخلاقنا أخذوا كل شيء وتركونا هورا أخذوا وحدنا لا شيء، لا دنيا ولا دين هكذا أرموا أرموا فيه سياسة الاندماج هم ما نجاحوا في الرجال ولكن ضد التكريب كما يقول هم الأولاد والنساء أقضوا النساء وأقضوا ونحن ماذا أقضنا إلى رأيت الذين يخوضون في اياتنا فأعرض عنهم اذا رايت ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقربوا معهم حتى يقوموا في حديث العلم انكم اذا مثلكم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا اذن اخوان فلنحتق الآن أصبح يخاف الكبار، الكبار ذهبوا من ايدينا أما الصغار خلص، ما تستطيع تحكم أن تحكم أنت في ولدي، ما تبنيه داخل البيت يتحطم خارجه، المدرسة هدم، والشارع يهدم، والبيوت والبيوتة يهدم، والشر يغزو في قعر بيته. من تليفونك من هاتفك البنت لما تسمع الزر التليفون يرد سأخذ التليفون أهلين وسهلين القلب يتقطع عليك وكذا في الأهلين ما شاء الله ولا حاجة إذاك الإضاء ماذا حدث؟ زلزال وقعت في القلب المطمئن. الذي كان مطمئنا كان القلب السليم، كان القلب المستقر، ماذا حدث؟ دمسال ثم ما نتكلمش على ما يعرف التلفزيون والقربوات والمسلسلات والصباط والطماس الذي ينزل بها لجبيل الطب الطحر فإن لله وانا إليه راجعون. اذا رايت الذين يخوضون في آيتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديثك لان بقاءك معهم يعني مالك الموافقه بالضيق او على الاقل عدم الهائله على دينك وعقيدتك ومن لا غير ذلك لا له ولا دين له تراكي يقول العلماء حتى مجامع المبتدعه وحتى كتب المبتدعه تحفظ قراءتها ومحاضره المبتدعه والضالين يحفظ الاهتمام والتقراء اليه وحتى الفضيل بن رحمه الله يقول من احب مبتدعا ولو كان عالما من احب مبتدعا أحب احبط الله عمله واخرج نور الايمان من قلبه وفي الحديث من وكر صاحب البدعه فقد اعان على سد الاستداره اذن هذه المجالس مجالس الشر وكتب الشر وأفلام الشر كلها ينبغي كتب جر وحار تحارب المسلم ينبغي ان يكون عنده مفاضله وعنده ايش تميز هناك العلماء الولاء والبراء ركن باق في هذه الولاء لله من اعداء الله ولذلك كان مذلن لا اله الا الله هذا مذلن الى الى الله أول البراء البراء من سوى الله ولا والاعتراف بالله عز وجل وكل من وآلاه وإذا رأيت الذين يقوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقوضوا في حديث غير قال الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين سبحان ال... الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبل فيه الشيطان وهذا على فرض وقوعه من الجزء. ربنا يعلمنا ويرشدنا ويهذب اخلاقنا في شخص نبينا صلى الله عليه مثل قوله سبحانه لئن شركت لا يحبطن عمله. وهل يستوضع الشرك من سيدنا رسول الله? لا. ولكن اياك اعني واسمعي يا جارة. كذلك? ولا واشركوه في من أنبياء الله وانسوله. جاء في الصيام لما تحدث عن انبياء الله وعن رسل الله قال ولا لا لحبط عنهم هم مرغوبون ما يخطر على ذلك معصيه في الشرك ولكن المقصود يعني لا محاباه حتى في رسلنا رسول الله الذي اصطفاه الله وفاره تلك السلسله الطيبه المباركه التي اختارها الله في البشريه إذا اذا انحرفت ربنا يدمرها ما في محاباه ما في قرابه مع الله الا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله هذه التي تقربكم من الله ما أموالكم ولا اولادكم التي تقربكم الى جنة الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الداعي بما عملوا وهم في الغرفات العلى إذاً ما هناك معشروفية ما هناك رشوة ما هناك تدخل ما هناك أي شيء هناك الإيمان والعمل الصالح هذه هي الوصفه التي تنصفتها بربك وخالفك وإما ينسينك الشيطان النبي عليه الصلاة والسلام قد ينسى، وآدم نبي الله نسير نهاه الله عن الأكل من الشجرة قال الله فناسيا ولم نجد وعزم عندما وقع في الخطيئة كان هو كالأستاذ لنا علمنا لأن كل بني آذان خطا وخير الخطائين التوابون كأنه يقول جعل سبحانه وتعالى ادم جعله أن يعصي ثم يتوب ثم يعود المكان الذي كان قد فقدها بسبب ايه وثاوث الشيطان ونفخات الشيطان يقول من وقع في مثل ما وقع فيه ابوه مهالي فريقه اذا اراد ان يصلي اراد ان يتصرح اراد ايش ان يعود الى الله وان يرجع الى مولاه وان ينوب وان يتوب فالباب ما اتوعى الى صراح تبقوا لا تنقطع الهجره حتى ها؟ تنقطع التوبه ولا تنقطع التوبه حتى تطلع اليهم يقول اللهم اغفر لنا لا ينسي ينسينك الشيطان نبي عليه الصلاه والسلام كان يدخل الصلاه عليه الصلاه والسلام وينسى ويقول انت كما تنسى فاذا نسيت فذكره لي فأنت إلى نسيت وجلست مذيبا يغضب الله ويسخط الله مذيب فيه رق فيه غنى فيه ايه فيه أفلام قديعة فيه مسلسلات التي تسلسل دينك وعقيدتك وتقضي على إيمانك وتقضي على أساس دينك سبحان الله إذا نسيت أنت ما تتمسك أصلاً؟ إن الذين اتركوا إذا مساهم طائبوا من الشيطان أخاروا فإذا تمسروا وتمسروا يكون مليا بالقلب القلب حينما يستيقر يرجع إلى الله يقول اتصدروا الله وأتوبوا إليه ثم يظهر أثره على جولاتهم الزاكس يظهر وإن ما الشيطان فلا تفعد بعد الذكر تخبروا قم لي توقع كمان تسعر تسعر كم في مجالس نو في مجالس في غيبه نميم في تهريه في الفراغ راس فيه كذا في موسيقى في كذا اسمك عروض بالله حب الشرط عروض في الفن انت بعدك فين انت اما ان تغير او اما تصرخ انا ما عندي خيارات وان ان شئناك شيطان على قومك اقباله الذين ظلموا أنفسهم بذنب الخلود في نار الله من استهزاء بالله بمعاصي الله عز وجل الجرائم هؤلاء اذا ظلموا ظلموا انفسهم وظلموا شريعه ربهم وظلموا هذا الدين وظلموا هذه الدعوه ظلموا ظلم انا تقرب هذا القول قال وما على الذين يتقون من حسابهم انت اذا كنت تتقي الله وتبكي على ما حصل منك من معاصي الله سبحان الله الله لا يحبك الا العقيده لكن لن ترى الصلاه وقع في الميزه وفي المصائب وفي الحرمات فانت لما انخرفت صحرا ومع الذين يتقون من حسابهم ولكن قال ذكرى <تصفيق> لعلهم يصفون ربنا يذكرنا ويعظون لا ننسى الكعكه لا ننسى ان قلب المؤمن يقظ قلب المؤمن حي قلب المؤمن يخشى الله قلب المؤمن يتجاوب مع الله عنده اتصال بالله يتلقى ويحيين ولكن ذكرى لي ربنا عز وجل اعطانا هذه التعاليم ربانية لكن نتذكر نصائح ذكر لعلنا نفسنا الا فنعتزل هذه المجالس مجالس اللغط واللغو والمعاصي هذا او ذكرنا الصواب هذا ذكر للجالسين الطالبين يؤثر فيهم ولا لا والله يؤثر في ولا او ولكن ذكر يعني جلوسك ذاته للذكر وسحر مجرمين من إجرامهم وتنبيه الغافلين طيب لنا ولكن يمكن أن تلقى في المكان ليه؟ لذكرة لعلهم يتلقى نزيدهم بقى رجال الأسخاص يقول الذين الَّذِينَ دينهم بِيْنَهُمْ لا هذا تحكيم ما سبق، كأن فيه تهديد، وذر الذين تسخر، مثل قوله تعالى ضرهم يكون ويتمشى ويلهم لئماً فسوف يعلمون ضر، أو المقصو ضرهم يعني انت لا تحفل بشأنهم، ولا تشغل بالك بخوضهم. انت سر على بركه الله ابن هذه الدعوه رب اجيال الدين رب رجال الاسلام سير في هذه الدعوه لا يشغلك خوض هؤلاء المجرمين خليني وشانهم ذرهم لي انا اكلك شرهم ذا الذين اتخذوا دينهم دينهم الحق الدين الصحيح الذي كان ينبغي ان أن يصفوا أنفسهم وأن يكملوا ليسعتوا دنيا وأخرى بدل من ذلك أخطر او ضل الذين اتخذوا دينهم لعباً ولاواً مثل ما هو العالم الآن العالم الآن دينه أشهر الله واللعب اللعب واللعب العالم كله هي اللعب. خلص لك مرات مرات لو قلت الآن فأز مكان عالي ورأيت الخمسة ملايير موجودة الآن في العالم كلها ما بين لاعب ولاهن هل شو ملي كيل هل اللي كيل ايش؟ الكوره هل اللي كيل عبد يعني حظا يتقلون والآخر يتقلون والآخر يتقلون كلها تتعجب منهم تتعجل منهم تتعجل فالله يقول هؤلاء الذين يتركون الدين ويتركون ما يسعدهم ويكملهم ويرفعوا قدرهم عند ربهم في الحياة القالدة يتركون ذلك كله ثم يشتغلوا فيه أشو الدنيا قد الحياه الحياة لعب اللاعب بمنزله من يقوم بياله هكذا ويصدها أو يقوم بياله ها يعني لا لا لا أو بياله أو او أو الضبار يعني أو بياله خاته ختجاج يعني خذ الله يشبه الدنيا ب بمجموعه من الاولاد شي يلعب وشي يلهو، فأنت تشغل بالدنيا وترك الاخره انت بمنزله الصبي الذي يلعب بسم الله او هذه مناظر اخرى إنما الحياة انما الحياه الدنيا لا عيون ولا لو كشف الله لك الحجاب ترى نفسك تلهو و تلعب قال سبحانه ايه ربنا تبارك وتعالى ان يقول المراد بالدين هنا الاعياد وذر الذين اتخذوا دينهم اعياده لعبا ولاعب ايات المسلمين فيها الذكر فيها الصلاه فيها التسبيح فيها التكبير فيها التهليل فيها الصدقات صدقات الفطره ولا صدقات الاضحى ولا كده اعياد المسلمين كلها عبادة مملوءه بالعبادة لكن اعياد المشركين واعياد الزمرة واعياد الملاحدة واعياد العلمانيين واعياد الجاهليين اشبهها ان لهم حتى قال الله عن اعياد المشركين وما كان صلاسهم عند البيت الا مكاء وتصطيع البكاء والتصديق التصديق والتصديق كلمة كلمة هو الحجرة هذا اللي أعود بنا وغير الذين اشتحضوا دينهم لا عيما ولا عيبا. فكل من اعرض عن هذا الدين وكل من حارب الاسلام في المدارس والجامعات والمعاهد فقد اتخذ هذا الدين لاعبا ولاقوى وكل من شجع الالحاد وحارض الداء الإسلامية وصد الناس عن سبيل الله فقد اتخذ هذا الدين لايبا ولاهوة وكل من سجع الخرافات والشعوذة والطرقية والعمارات والمهرجانات فقد اتخذ هذا الدين لايبا ولاهوة وكل من أفسد المرأة وافسد الاسره وشجع انواع الزنا والخمور والمخدرات وانواع القمار وغير ذلك من انواع الفساد لافساد الامه وافساد الاسره فقد اتخذ هذا الدين لايمن ولد وكل من اتهم احكام هذا الدين والحدود التي تقام الاسلام اتهمها بالرجعيه او اتهمها بانها تتنافى حقوق الانسان فقد اوسخها او يعني اتهمها سبحان الله بالقذوه قد قلنا هذا فقد اتخذ هذا وكل من حرم تطبيق الاسلام في الحياه الاقتصاديه والحياه الاجتماعيه والحياه الاعلاميه والحياه السياسية فقد اتخذ هذا الدين لعبا ولاعب يام مفصل ومعارضتهم ومعاكظتهم وإذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره هذا نعم قال الذين اتخذوا دينهم لذ ولهوا وخرجهم الحياة الدنيا عايش شغلهم في المدينات في التلفازات في التلفزيونات في الصحراء في التلفزيونال في الموضات اللهم سبحانه اللهم